وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله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 ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يُتْلَى عليكم في الكتاب في يتمن النساء اللاتي وما يُتلى عليكم في الكتاب في يتمن النساء اللاتي. لا تؤتونهن ما قُتِبَ لهن وترغبون أن تنكحوهن.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 وكفى بالله وكيلا إن يشأ يذهبكم أَيُّهَا الناس وَيَأْتِ بآخرين وكان الله على ذلك قديرا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة